الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن نستعين فلا ربنا له فإياكم من لا حول ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبتدئ اليوم إن شاء الله تعالى دراسه كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ العلامة أحمد بن علي أحمد بن, أحمد بن علي ابن حجر رحمه الله قاضي قضاة مصر في وقته وقد ألف هذا الكتاب في المسائل الشرعية العملية وندرسه إن شاء الله تعالى بين يدي شهر عظيم وهو شهر رمضان الكريم والإنسان يتفقه في دينه ويحرص على الفقه في الدين فإن الموصل إلى الله تبارك وتعالى إلى رضوانه وإلى جناته إنما هو العلم الشرعي الذي يدل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نبدا ما نطيل في المقدمه نبدا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام طبعا ننوه الى اننا يعني ندرس ندرس شرح الشيخ العلامه ابن عثيمين على بلوغ المرام ولا شك انه شرح طيب عظيم ونحن نذكر بعض التعليقات من باب البيان ومن باب الفائده لا اكثر والا فشرح الشيخ شرح لا يعلى عليه في بابه طيب قال الحافظ كتاب الصيام يقول الشيخ العلامه بن عثيمين رحمه الله العلماء رحمهم الله تعالى في تصنيفهم تاره يقولون كتاب وتاره يقولون فصل الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للمسائل فمثلا كتاب الطهاره هذا للجنس الجنس اي يدخل تحته انواع كثيره فكتاب الطهاره ايش يدخل تحته يدخل تحت كيفيه الغسل التيمم الوضوء استنجاء وهذا مجرم فهو يشمل ايش انواعا كثيره طيب ومثلا باب الوضوء هذا للنوع وفصل في شروط الوضوء هذا للمسائل الفصل غالبا يأتي إيش منفصلا عن, إيش عن ما قبله وعما بعده تعلق بموضوع خاص تعلق بموضوع خاص طيب قال وقد يخرجون عن هذا كتاب الصيام قال الصيام مصدر صام يصوم وهو في اللغة الالك. وذكر ابن فارس رحمة الله عليه في معجب مقيس اللغة أن أن ماده صامه ماده صومه تدور على ايش على الامساك والركود على الامساك والركود طيب قال ومنه قوله تعالى مخبرا عن مريم رضي الله عنها فقولي اني نذرت للرحمن صومه ثم فسر الصوم بقوله فلن اكلم اليوم انسيه <تصفيق> قال وعندنا في اللغه العاميه يقولون الارض صامت على البذر يعني اذا وضعنا الحبه في الارض ليخرج زرعا ثم لم ينبت يقولون الارض صامت عليه اي امسكته ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمه واخرى خيل صيام وخيل غير صائمه تحت العجاج واخرى تعلق النجومه واخرى تعلق النجومه ايش معنى البيت خيل صائمه اي ممسكه لان اصل معنى الصيام الامساك الامساك عن اي شيء عن الكلام عن الطعام عن الحركه عن الجري عن عن الخيره فاصله ايش الامساك خيل صيام اي ممسكه عن العلف ممسكه عن الحركه عن الجري قائمه وخيل غير صائمه اي تتحرك وتعلف تاكل قال واخرى تعلك اللجمة واخرى تعلك اللجمة والخيل اذا اشتد جريها ها وكانت في قمه نشاطها وهذا يعرفه ايش منساس الخيل ها تبدا تعلك ايش اللجام نعم تبدا تعلك اللجام ويردها الفارس ويردها الفارس طيب قال اما الصيام في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هنا ايش يدقق ويلاحظ على لفظه التعبد لماذا الان سيقول قال فلا بد ان يكون هذا الامساك اي امساك عن الطعام نعم قال لا بد ان يكون هذا الامساك أو عن مفطرات تكون اعم قال لا بد ان يكون هذا الامساك تعبدا لله عز وجل لا تشهي لا تشهيا للنفس ولا لمجرد العاده لان احيانا الدكتور ينصحك ايش بالصيام يقول لك خذ حمية صح فهل هذه قربى لله لا لا بد ان يكون ان يخالط ذاك الصيام نيه نيه وهي التعبد لما نقول التعبد تدخل فيه النيه وسيسير الشيخ الى ذلك طيب قال فلا بد ان يكون هذا الامساك تعبدا لله عز وجل لا تشهيا للنفس ولا لمجرد العاده واعلم انه لا بد ان تقول كلمه التعبد لفظه التعبد في كل عباده تريد ان تعرفها لان بعض الفقهاء ما يذكر هذا القيد والحقيقه هذا قيد مهم حتى نفرق بين العاده والعباده يعني مثلا احيانا الفقهاء يعرفون الصلاه انها يعني اقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بالتكبير ومنتهيه بالتسليم طيب اين النيه اقوال وافعال مخصوصة. لكن لما تقول التعبد لله عز وجل بافعال واقوال مخصوصه مفتتحه بالتكبير ومنتهيه بالتسليم تكون عرفته تعريفا شاملا الصلاة مثلا وهكذا في كل ايش في كل اطرد هذا الامر في كل ايش العبادات قال نعم قال فالوضوء مثلا لا تقل في تعريفه غسل اعضاء مخصوصه بل قل التعبد لله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصه وكذلك الصلاه كذلك الصلاه لا تقل في تعريفها هي اقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم بل قل التعبد لله بعباده ذات اقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم قال ولا حاجه الى القول في التعريف بنيه لأن الفقهاء احيانا يضيفون كلمه ايش نيه الى التعريف قال لأن كل عباده لا بد لها من نيه المهم لاحظ هذا لان كثيرا من المعرفين من الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يذكرون التعبد وحينئذ تبقى العباده كانها تعريف لغوي طيب قال صاحب الفروع من صاحب الفروع ابن مفلح وكان الشيخ الاسلام من تيمية رحمبلي. كان وكان ضليعا بالمذهب يعرف وجوه المذهب ويعرف أقوال المذهب ويعرف يعني روايات المذهب مثل الإمام احمد بن حنبل فكان ضليعا حتى أن الشيخ الإسلام كان ربما رجع إليه في مثل هذا الباب حتى أنه كان يقول له أنت ليست ابن مفلح بل أنت مفلح بل انت ايش مفلح قال صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله عليه قال والصوم وهو اي الصوم فرض اجماعا فرض اجماعا وطبعا لما يقول فرض اجماعا يريد ايش يريد هنا يريد به رمضان والصيام حقيقه فرض على ثلاث مراحل الصيام فرض على ثلاثه او على ثلاث مراحل فرد على ثلاث مراحل المرحلة الأولى الصيام أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشورا. اليس كذلك؟ وماذا يقولون؟ يقولون هذا يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه إيش؟ موسى وقومه من الغرق اليس كذلك؟ ونجاهم من فرعون فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فصامه وامر بصيامه فكان هذا اول فرض ايش الصيام انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء وامر بالصيام هذه المرحله الاولى ثم بعد ذلك مرحله اخرى نزل صيام رمضان لكن ليس فيه الالزام بصيام رمضان وانما فيه التخيير بين الصيام وبين الفديه مع ايش مع الحس على صيامه قال تعالى وعلى الذين يطيقونه ايش فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم صح فهناك تخير عن المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة ألزم الله تبارك وتعالى بصيام رمضان ألزم بصيام رمضان حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا ايش هذا الزام بصيامه لا من الامر فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه ثلاث مراحل وقطعا التدرج في التشريع ليس فقط في هذا حتى في تحريم الخمر اليس كذلك في كثير من مسائل الشريعه وانما كان ذلك كذلك لان ابتداء الصيام خاص الصيام فيه نعش مشقة فيه نوع مشقة وبالتالي تدرج الشارع في ايش في فرضيته حتى قبلته النفوس شيئا فشيئا طيب قال وفرض في السنة الثانية إجماعا وقال بعضه العلم في شعبان إجماعا فرض ايش في السنة الثانية من الهجرة يعني وين فرض في المدينة, في المدينة. فصام النبي عليه الصلاه والسلام تسعه رمضانات اجماعا كم رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعه رمضانات اجماعا يعني بيجماع العلماء قال شيخ ثلاث ثلاثه اجماعات ثلاثه اجماعات فهو فرض بالاجماع ولم يخالف فيه احد من الامه وفرض في السنه الثانيه من الهجره بالاجماع وصام النبي عليه الصلاه والسلام تسعه رمضانات اجماعا كم اجماع ثلاث اجماعات طيب طيب قلنا الان انفا صوم رمضان فرض بالاجماع فما هي الادله من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يذكر نعم هذا دليل ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ طيب وأيضا من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة الله الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله فصوم رمضان فرض بالإجماع ولذلك من أنكر فرضية هذا الشهر فهو كافر بإجماع المسلمين لا خلاف الذي ينكر ويقول صوم رمضان ليس بواجب نقول له نقيم عليه الحجه نبين له ها والله كنا معذبين حتى نبعث رسول نبين له نقيم عليه فإذا اصر فهو كافر بإجماع المسلمين وعلى ولي الامر ان يأخذه ويستتيبه ثلاثه ايام فان اصر ايش ضربت عنقه ردة ضربت عنقه ردة لانه انكر معلوم من الدين بالضروره لأنه جحد معلوما من الدين بالضروره بالتالي فقد كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام طيب طيب يقال يعني الشيء بالشيء يذكر تذكرت الآية ذكرتني كلام القرطبي فيها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قيل أول من صام نوح عليه الصلاة والسلام لكن رده القرطبي قال لما نجى الله عز وجل نوحا يعني من الغرق بالسفينة قالوا هو اول من صام فصام لكن رده بهذه الايه قال كما كتب على الذين من قبلكم هو مكتوب على الذين من قبلكم وبين ادم ونوح قرون وقرون اليس كذلك وهؤلاء ايضا كتب عليهم بنص الايه كتب عليهم بنص الايه وجاء عن مجاهد وقتاده ان الله تبارك وتعالى قد كتب الصيام على الام التي ايش قبلنا على الام التي قبلنا طيب قال الحكمه من فرضيته طبعا نقف عند الحكمة من فرضه لأن ربع ساعة انتهت فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا من ديننا ما أنفعنا أنفعنا معلمنا ونواصل غدا إن شاء الله وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وали وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد نواصل درسنا في كتاب الصيام من بلوغ المرام الحافظ بن حجر ومع شرحه لامه الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه توقفنا عند قول المصنف او الاحرعون عند قول الشارح او قول المصنف نعم في الحكمه من فرضه في الحكمه من فرض الصيام طبعا حكم الصوم كثيرة حكم الصوم كثيرة فشهر رمضان منة من الله تبارك وتعالى فيه فضائل كثيرة ومناقب عميمة ومن هذه الحكم التي تبدت لنا من هذا الشهر الكريم هو أن صيام هذا الشهر يعلمنا الصبر صيام هذا الشهر يعلمنا الصبر وهذا واضح جلي بل يعلمنا الصبر بأنواعه الثلاث لأن الأنواع الثلاثة من الصبر اجتمعت في هذا الشهر الكريم وهي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة وأيها أعظم الصبر على طاعة الله أظمها الصبر على طاعة الله ففي هذا الشهر الكريم يتجمع أنواع الصبر الثلاثة فهذا من حكمه العظيمة من حكمه العظيمة أنه يحل الإنسان يحل الصائم بفضيلة الصبر ولا شك أن هذا واقع ملموس هذا واقع ملموس حتى من لم يكن صبورا في غير هذا الشهر يحاول أن يتصبر ويصابر وأيضا من حكمه وهذه حكمة عظيمة جدا هي أن يتذكر الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليه أن يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه ونعم الله تبارك وتعالى أسبغها علينا ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها وما بكم من نعمه فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ومن طبيعه الانسان انه لا يشعر بقيمه الشيء الا اذا فقد هذا الشيء الا من رحم ربي هذه طبيعه مغروزه في الانسان انه لا يشعر بقيمه الشيء الا اذا فقد هذا الشيء فلا يشعر بقيمه الامان الا اذا فقد الامان ولا يشعر بقيمه العلماء الا اذا فقد من يستفتي ولا يشعر بقيمه الصحه الا اذا مرض ولا يشعر بقيمه الاخوه الا اذا وجد نفسه وحيدا وهكذا لا تشعر بمثل هذا الا اذا فقدته وشهر رمضان الكريم وعموم الصوم حقيقة فالكتاب هنا هو كتاب الصيام منه شهر رمضان ومنه إيش النوافل عموم الصوم تتذكر به نعمة الله تبارك وتعالى وتعرف به قيمة ما عندك من النعم تعرف به قيمة ما عندك من النعم هذا من وجه ومن وجه آخر تتذكر به إخوانك المساكين تتذكر به اخوانك المساكين ولا شك وهذا ايضا من طبيعه الانسان انه لا يستطيع ان يشعر بكل ما يشعر به اخوه ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في سنته الصحيحه لا يؤمن لا يؤمن من بات وجاره من بات شبعان وجاره جاع إلى جنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن هذه حكمة عظيمة أن نشعر بإخوان الفقراء أن نشعر بإخوان المحتاجين هذه من الحكم العظيمة وهذا وهو كذلك أنك تستشعر مثل هذا الأمر تستشعر هذا واقع أيضا من حكم الصوم أن فيه فوائد صحية أن فيه فوائد صحية الصوم اثبت الاطباء ان فيه فوائد صحيه وفيه اراحه لعموم البدن ولهذا الجهاز الذي يقوم بعمليه الهضم وهو الذي يسمونه بايش بالجهاز الهضمي إذن هذا من حكم الصوم وحكمه كثيره وكثيره طيب قال الشيخ هنا قال الحكمه من فرضه لابتلاء بصدق القصد والامتثال وهذا الذي اشار له الشيخ مهم جدا لانه خاصه ولعله يطرق له ولكن نسبق الاحداث لانه خاصه هذه العباده عباده خفيه عباده خفيه بينك وبين ربك من الذي يدري انت تشرف في النهار او ما تدر ما تشرف ما دمت متخفية من الذي يدري انت تاكل ولا ما تاكل ما دمت متخفية من الذي يدري انك تجامع او ما تجامع ما دمت متخفية اذا فيها فعلا كما قال الشيخ فيها ابتلاء بصدق القصد والامتثال فيها ابتلاء او في هذا الصوم ابتلاء بصدق القصد والامتثال والامتثال طيب قال الشيخ فتامل العبادات الخمس ما عدا الشهادتين فالصلاه اقوال وافعال وليس فيها بذل مال الخاص، وإن كان احيانا يكون فيها بذل مال مثل مثل صلاة الجمعة، يسن أن يلبس الإنسان لها أحسن ثيابه، وما أشبه ذلك، لكن هذا تبع، وأفضل الثياب البياض، طيب، لكن ذات الصلاة هي مجرد أقوال وأفعال، وليس فيها بذل مال. ولذلك صارت تتكرر في اليوم خمس مرات لأنها يسيرة على الإنسان والزكاة بذل مال والمال محبوب للإنسان ومن طبيعة الإنسان محبة المال قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه أي الإنسان بطبيعته لحب الخير اي المال لشديد وقال عز وجل وتحبون المال حبا جما اجمع يعني كثيره كثيره طيب وبذل المحبوب لا يكون الا بصدق نيه وايمان لان هذا المبذول وهو محبوب لا يبذل الا هو الا لما هو أحب وهو رضا الله عز وجل رضا الله تبارك وتعالى والوصول إلى دار كرامته فصار في الزكاة ابتلاء غير ابتلاء الصلاة فالصلاة ابتلاؤها في إيش بدني محض في البدن بدني محض والزكاة ابتلاؤها مالي محض ولا يرد على قولنا مالي محض لا يرد علينا ايصالها الى الفقير لان هذا مما لا يتم الواجب الا به فليس داخلا في نفس العباده فليس داخلا في نفس العبادة بدليل انه لو كان الفقير عندك وبيدك الزكاه فانك تعطيه اياها ولا تقول له اذهب الى بيتك واتيك بها وعليه فليس ذلك داخلا في مضمون الزكاه وعلى كل لما كانت الزكاه بذل محبوب حبا شديدا خفف الله تبارك وتعالى فيه فضيقه بالشروط التي منها اولا اي في الزكاه شروط الزكاه اولا لا يجب في الحول الا مره في السنه فقط مره واحده ثانيا لا يجب في اموال مخصوصه فليس كل مال فيه زكاه وهذا واضح جدا ليس كل مال فيه زكاه الزمرد فيه زكاة، الياقوت فيه زكاة، لا زكاة فيه، الزمرد لا زكاة فيه، الياقوت لا زكاة فيه، الخضروات فيها زكاة، لا زكاة فيها، الفواكه فيها زكاة، لا زكاة فيها، كثير من الأمور لا زكاة فيها، وهذا من التخفيف. طيب، قال ثالثا لا يجب من المال المزكى إلا مقدار مخصوص قليل مثل ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو العشر رب العشر أين رب العشر في الذهب رب العشر أيضا في الأموال النقدية رب العشر أيضا في العروض في التجارة طيب ونصف العشر نعم فيما فيما سقيا من الزرع لكن بأي شيء لأن عندك عشر وعندك نصف العشر احسنت ونصف العشر فيما سقي بكلفة ودفع مال بالالات وتجهيزها وشق الاخاديد وسحب الاغنياء وما شابه ذلك فهذا فيه نصف العشر فانظروا يعني الى يعني عدل الله تبارك وتعالى وإلى حكمه الشريعه طيب قال والصيام فيه ابتلاء تكلم عن الصلاه تكلم عن الزكاه جينا الى ايش كما يقال الى بيت القصيد قال والصيام فيه ابتلاء وهو الإمساك عن محبوب وما أشد الإمساك عن المحبوب فيمسك الإنسان عن الشهوات الثلاثة التي هي أعظم شيء شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة النكاح يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الأيام التي هي أيام عمل أي لم يجعل في الليل فالليل سكن وينام فيه الإنسان من صلاة العشاء إلى الفجر بل جعل في النهار الذي يحتاج الإنسان فيه العمل إذن هو ابتلاء ومع العمل يحتاج إلى الطعام والشراب فصار الابتلاء في هذا الزمن لأن في هذا الزمن ما يقصد العصر وإنما إيش يقصد فيه النهار يقصد فيه النهار خاصة يعني جزء إيش يعني الشيخ به جزء, جزء الزمن يعني به جزء العصر يقول فصار الابتلاء في هذا الزمن خاصة في النهار لا في الليل لأن الامتثال فيه أصدق فيدعو الإنسان شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله تبارك وتعالى حتى لو ضرب الإنسان على أن يأكل تمره أو يشرب جرعة من ماء في أيام الصيام فإنه لا يفعل حتى لو خلى بنفسه ولا يطلب عليه أحد إلا الله فلا يمكن أن يقدم على هذا فعلا فيه إيش؟ فيه صدق الامتثال فيه صدق الامتثال ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى الصوم سر بين العبد وبين ربه فاختص الله تبارك وتعالى به أو فاختص الله تبارك وتعالى به من بين سائر الأعمال فقال في الحديث القدسي وهو في الصحيح الصوم لي وأنا أجزي به فكل الأعمال للإنسان إلا الصوم فهو لله تبارك وتعالى وفسره العلماء اي فسروا قول الله تعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به لأن الأعمال الصالحة غير الصوم يقتص منها للمظلوم إذا كان العابد قد ظلم غيره إلا الصوم فلا يقتص منه لأن الله تعالى قال هو لي وأنا أجزي به هو لي وأنا أجزي به أما الحج وهو العبادة الرابعة من, باب من بعد الشهادتين فهو بدني محت وما ينفقه الإنسان للوصول إلى مكة فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به طبعا هذه قاعدة وفي قاعدة ثانية يذكرها العلماء هي ما لا يتم الوجوب الا به عندنا ما لا يتم الواجب الا به وعندنا ما لا يتم الوجوب الا به وإيش الفرق الفرق كما قال الشيخ في الاولى ما لا يتم الواجب الا به انها ليست داخله في ذات ايش المامور ليست داخله في ذات المامور وانما خارجه عنه وتكون من حكم ايش في حكم الوسائل وتكون في حكم الوسائل واما ما لا يتم الوجوب الا به فهذه ايش فليست بواجبة ما لا يتم الواجب الا به ايش واجب وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب مثال انسان ليس عنده نصاب الزكاه فهل يلزمه ان يعمل حتى يحصل نصاب الزكاه فيزكي لا هنا تأتيك هذه القاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب حتى يكتمل شرط الوجوب لا بد يكون عندك نصاب فهل يلزمك أن تعمل حتى تحصل نصاب الزكاة فتزكي لا ما يلزمك هنا هذه القاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما لا يتم أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش واجب إنسان جاء إلى المسجد فأراد أن يتطهر للصلاة فوجد الماء قد قطع وبجانب المسجد دكان وفيه ماء وعنده مال فهل يلزمه الشراء نعم على اصح قولي اهل العلم لأنه ما لا يتم الوجو... الواجب إلا به فهو واجب هو أوجب عليك فيكون إيش هذا من باب إيش إيجاب الوسائل التي توصل إلى المقصود طيب قال وأما الحج وهو العبادة الرابعة من بعد الشهادتين فهو بدني محض وما ينفقه الإنسان للوصول إلى مكة فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به وإلا فهو بدني محض فلو أن الإنسان مشى على قدميه من بلده إلى مكة لم يحتج إلى بذل مالي ولو خرج من مكة إلى المشاعر فلم يحتج إلى بذل مالي فهو بدني محض ولقد أدركنا الناس يقول الشيخ وهم يأتون من الهند وباكستان واسيا الشرقية على أرجلهم إلى مكة فيمشون أربعة أشهر أو خمسة أو ستة حتى يصلوا إلى مكة ومثلها اي يمشون مثلها حتى يرجعوا إلى بلاده ولا يحتاجون إلى مال إلا ما يحتاجه الإنسان المقيم في البلد من أكل وشرب ولباس فهي عبادة بدنية لكنها لما كانت يؤتى إليها من بعيد، صار لابد بد أن يكون هناك مال يوصله إليها، وهذا هو الحكمة من الله من أن الله تبارك وتعالى خصها بقوله من استطاع إليها سبيلا وهني ذكر حظ في قوسين، الظهر نضع آية كما هي من استطاع إليه سبيلا إليها سبيلا من لاحق كاتب استطاع إليها سبيلا وضعها في قوسين. لانها ايه فتصحح يكتب من استطاع اليه سبيلا وكان في سياق الكلام لا بأس طيب قال والا فكل العبادات يشترط فيها الاستطاعه طيب قال فالصيام فرض في السنه الثانيه من الهجره وفي شهر رمضان بالاجماع ولا يصام غيره على وجه الفريضه اما على وجه القضاء فشيء اخر والحكمة من هذا أشار الله إليها في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فكأن الله تبارك وتعالى خص هذا الشهر بالصوم لأنه أنزل فيه القرآن وإنزال القرآن على الأمة أكبر النعم أكبر والله من إنزال المطر وإنضاج الثمر والحب وغير ذلك لأنها لا تقوم الأمة إلا به وهذا وجه تخصيصه برمضان هذا وجه تخصيصه برمضان طيب نقف عند قول الشارح وذكروا أقوالا في سبب تسميته بشهر رمضان هذه نذكرها غدا وندخل في أول حديث غدا إن شاء الله تبارك وتعالى علنا أن نتفقه في ديننا وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بما نتفقه به ونسأله تبارك وتعالى يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآل محمد. وقد ذكروا أقوالا في سبب تسميته بشهر رمضان. لماذا سمي شهر رمضان برمضان قال منها أنه أول ما عينت العرب الشهور صادف أن رمضان في وقت الحر والرمضاء فسمي برمضان قال وهذا أحسن ما قيل وهذا القول الذي ذكره الشيخ هنا ذكره ابن دريت ساقه عنه بالمنظور في لسان العرب وقيل لانه يرمض المعده بالعطش وقيل انه يرمض الذنوب اي يحرقها وفيهما نظر واحسن شيء ان يقال ان المساله توقيتيه تعلق بالزمن زمنيه اي انه سمي برمضان لانه عند تسميه الشهور صادف انه في وقت الحر الذي تشتد فيه الرمضاء فسمي بذلك لمناسبه الوقت وهذا هو قول ابن دريد في رسائل العرب الذي ساقه عنه بالمنظور وهناك قول اخر وربما اقوال لا اعرفها لكن هناك قول ايضا مشهور وهو ان رمضان اسم من اسماء الله تعالى أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فيكون معنى قولنا شهر رمضان أي شهر الله واستدل أهل هذا القول بحديث رواه البيهقي في سننه وروه جماعة من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا إيش شهر رمضان وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وذكره ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة هذا أيضا ساقه للحديث إيش الموضوع وأيضا ذكره صاحب اللالئ المصنوعة والحديث فيه آفة فالحديث أصله من رواية عبد الرحمن من رواية نجيح ابن عبد الرحمن المدني أبو معشر وهو ضعيف ورواه عنه ابنه محمد وهو متروك إذن هنا الآفة إذن هنا الآفة فالحديث لا يصح الحديث لا يصح وبالتالي ما يبنى على هذا الحديث إيش لا يصلح ان يستدل به وربما جمهرتكم يعلمون أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية توقيفية ليس لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الإجماع على خلاف في إثبات الأسماء بالإجماع وبالتالي ما عبد لغير الله لا يسوء أن يعبد به ما عبد لغير الله لا يسوء أن يعبد به وهذا بإجماع أهل السنة وهذا بإجماع أهل السنة طيب قال وقال بعضهم إنه لا يعلن بل هو اسم صاده أن سمي رمضان مثل شعبان طيب دخل المصنف رحمة الله عليه الحفظ من حجر في سياق الأحاديث العملية التي فيها الأحكام الشرعية في مثل هذا الباب قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه يعني إيش متفق عليه؟ نعم رواه البخاري ومسلم وما البخاري؟ راني على المجهة تتقع جاوب الله ما اسم البخاري؟ حمد إسماعيل ابن إيش؟ ابن إيش يا عبد الرحمن؟ عندهن يا من ماذا؟ من من؟ ابن إبراهيم ابن يزيد الجعفي البخاري نسبة لبخارة ومسلم طيب البخاري أبو عبد الله حسن طيب ومسلم ما اسمه سبق معنا قديما ما أكثر ما ذكرنا ما اسمه مسلم مسلم هو نعم أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله رحمة واسعة حقيقة حري لنا أن نعرف اسم علمائنا نحن في زمن الآن أصبح الناس يعرفون اسماء الفساق والفاسقات اكثر من ما يعرفون ايش شريعه ربهم واكثر من ما يعرفون ايش هؤلاء الاعلام الذين حفظوا لنا سنه نبينا عليه الصلاه والسلام طيب قال الشارح رحمه الله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم لا تقدموا قال لا هنا ناهيه والخطاب للامه جميعا طيب كيف نعرف ان لا ناهيه هنا منين عرفنا بدليل أن الفعل الذي بعدها إيش مجزوم لأن لا ناهية إيش تفعل تجزم وإيش تدير أن الفعل مجزوم أحسن تحذف النون ولماذا حذفت النون لأن تقدمون تقدموا أصلها تقدمون أليس كذلك وهو من الأمثلة الخمسة أو إن شئت فقل من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة تجزم إيش بحذف النون وترفع بثبوت النون تن نعم تنصب وتتزم بحذف النون وترفع بثبوت النون طيب قال لا تقدموا رمضان واصل تقدموا تتقدم أصل تقدموا تتقدموا وحذفت احدى التاءين تخفيفا وحذفت وهذا مشهور في لسان العرب هذا مشهور في لسان العرب حذفت احدى التاءين <تصفيق> تخفيفا قال وقوله رمضان يعني به الشهر وقوله رمضان يعني به الشهر وقوله الا رجل في لفظ لمسلم الا رجلا <تصفيق> ولا أن نوجه قوله لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل بالرفع قال بالرفع الأفح الافصح الأفصح كما يقول الشيخ لأن ما قبله تام منفي واذا كان تام منفي ايش تام من تام من عند اهل النحو ان المستثنى منه ايش مذكور ان المستثنى منه موجود ومنفيا ايش فيه نفي طيب اذا قال قال هذه لا الناهي قل نعم لا الناهي لكن فيها معنى ايش فيها معنى النفي طيب قال واذا كان تاما منفيا كان الافصح فيما بعد الا الا اداه استثناء ان يكون تابعا للمستثنى منه نعم أن يكون تابعا للمستثنى منه والمستثنى منه إيش الواو في قوله لا تقدموا رمضان لا تقدموا الواو في تقدموا إيش هي فاعل فاعل فيكون تابعا لها طبعا هذا القول وإلا الصنعاني رحمه الله في السبل وتبعه على هذا بعض العلماء قالوا في لفظ مسلم إلا رجلا قالوا هذا هو القياس العربي قياس لغه العرب قالوا لأن هذا استثناء متصل من مذكور والاوله ايش ان يكون ايش منصوبا طبعا بعض روايات البخاري الا ان يكون رجلا الا أن يكون ايش رجلا وبالتالي توجه يوجه الرفع بايش ها يوجه الرفع عندهم والا على قول الشيخ ابن عثيمين ما يحتاج توجيه على الاصل دون تاويل لكن هنا روايات البخاري هي فيها توجيه لمن ايش لمن رجح الا رجلا فيكون رواية البخاري الا يكون رجل تكون يكون هنا ايش تامه عاده كان واخواتها ايش تفعل؟ تدخل على الجمله الاسميه فتنصب المبتدا وتنصب لترفع المبتدا وتنصب الخبر لكن قد تاتي تامه وضابط التامه ان تكون بمعنى ايش الوجود ان تكون بمعنى الوجود مثل وإن كان, ذو نظرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة هذه تامة أي وإذا وجد إنسان معسر فنظرة إلى ميسرة أي يجب انظاره على الصحيح أنه يجب أن ينظر المعسر طيب إذن تتكون هنا تامة لا ناقصه والمعنى أنه يوجد رجل يصوم صوما طيب وقوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اي انه صادف ما قبل رمضان بيوم او يومين صوما كان يصومه فلا حرج طيب هذا بعض بعض اجزاء هذا المعنى والا سياتي ان شاء الله شرح الحديث بتفصيل اكثر قال والرجل هنا ليس مخرجا للمراه الحديث ايش فيه الا رجل لكن كما يقول الشيخ هنا لما كان الرجال اشرف من النساء صارت خطابات الشرع دائما ايش دائما معلقه بالرجوليه حتى في باب الجمع دائما في القران الكريم ايش يذكر ايش صيغه التذكير يذكر صيغه التذكير فيذكر ايش بالاشرف وبالاعز وبصاحب القوامه طيب قوله عليه الصلاه والسلام لا تقدموا رمضان يستفاد منه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين هذا الحديث يستفاد منه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين طيب وهل هذا النهي للتحريم او الكراهه بعض اهل العلم قال انه للتحريم وهذا قال به بعض اهل الحديث وقال اخرون انه للكراهه وهذا هو قول جمهور اهل العلم طبعا لما يتكلم الفقهاء ويذكرون الكراهه انما يريدون الكراهه الاصطلاحيه والا اصل الكراهه في الشرع ايش تحريم هذا مهم جدا ان يفهم التفريق بين الكراهه في عرف الفقهاء والاصوليين والكراهه في عرف الشرع فالكراهه في الشرع ايش تحريم وهذا له ادله في الشرع منها قول الله عز وجل في نهايه ايات ذكرها الله تبارك وتعالى في سوره الاسراء قال ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طوله ايش قبلها ذكر ذكر ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتل اولادكم خشيه املاق ثم تدرج الى ان قال ولا تأكلوا ما يتمي التي فيها أحسن حتى يبلغ أشده ثم إيش إلى أن بلغ ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوله إلى أن قال ولا تمشي في الأرض مرحا وقبلها طبعا قال إيش ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا طيب ذكر الزنا وذكر ماذا وذكر قتل النفس وقال ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوم فقد جاء إلى آخره ثم ذكر إيش أكل مال اليتيم ثم ذكر ماذا ثم ذكر الكبر عياذا بالله وذكر الكلام على الله عز وجل والقول على الله عز وجل بغير علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل وليه كان مسؤولا ثم قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخذ